وَأَلَمُسْتَطْعِمْ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى أَصْحِيَابِهَا مَا أَنْعَدْ قَاء لِنَفْسِنَا هُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعَذِّبْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا